الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا درسي كشفي الشبهات دي اجتنا وآخر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء, هؤلاء الصالحين شيخ محمد الكري عبدالعاب فرمى آخر رسول كان خاتمي بغمران عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام وأو كوا تمثال رسمي أو بيوچاكاني شكاند أو بيوچاكاني مشهور بون بويكا أبرسران وكساني بيوچاك بون ومشركين دروستيان كرد لدرس الرابر دو باس ما كوا شيطان وحي بوكردن شيطان خستيانا ونفسيانا بطريقي وزوسة الرسم وتمسالي او بياو تشا كان بو كان بوأوي كوا لمرتشاويان بيو بحساب اقتداءا في بكن لعبادات يعني أو بيليان بوكذو كاتكالنايو أنا بون أو بولادها توأ نو كان يدعي بهوي حروز بسي شيطان و كوتنا فلسطينيان و كوتنا كان بواسطة بين أخوان وأخواة ودعوة الأخوان كان مباشرة والكوداء ولا كما يوا حتى زماني بيا عمر محمد ما صلى الله عليه واله وسلم وفي هذا مريخوه عليه الصلاة والسلام همو أوجوه رمزو, رمزو تمسالو صورو بتانيش كانت كوا تمسال منبؤ وانا كوا هي بيالشاكان بون وهم يعني قرانا وبولاي فرستيني إخواي تباروه تعالى الشيخ صالح الفوزانة فرمي كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الوثنية حال عرب كان عليه الصلاة لا رواني دين وا بيجو اي بي والسلام بتيولا بتبارستي بتيولا شريك دنان بوخوي تعالى هاو بشي كردن هاو بشي كردن لاشيا عبادته تعالى وا اخواني ثم بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السمحة ودعاهم إلى التوحيد بمكة وبقية ثلاث عشرة السنة يدعوهم إلى التوحيد وينكر عليهم عبادة الأصنام فاستجاب له من أراد الله له من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة فعشان بيغمّر الناد صلى الله عليه وآله وسلم خواهي تعالى بيغمّر محمد ماني الناد بديني باوك إبراهيم أو ديني كوايك خواب رستيا دور شریک پیدا کردند یک، له مروان گیا کوا و دوایی کردند، اهلی ما که دوایی کرد با یک خواب پارستی. و سیان زصل لما که الله علیه و آله سیان زصل آو دعوی کرد، با یک خواب پارستی. این کاری خواب پارستن، لهوار کردند، چبو ملاکا، چبو به چبو پیاوچاکان، چبو هر شیوی گله شیو کانی عبادت می‌وویری خواب. أما كسانك ولامي بيغمري عن نايا الله عليه وآله وسلم قبولي أو دعويا كرت أو بانقوازي عن كرد لو صحاباني كلمك بون رزا ورحمة إخوة عن ليبه أو إخوة يا بون ثم إن الله أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشتكين شيخ لتن كلماتي تزور كرتو ب امسر اوسر دعويه رسول الله محمد بن باكر الله عليه وسلم كلا يكم جاره خليق بلاك دو يكوا پرستي و 19 سال اهتمام گرينجي زوري يا به خوا پرستي بعقيده لضل مسلمانا اواني كاستجابهان باشان او بو لكاتيكا ام ايشيانكت بيگمان لا كافروا لمشتى كانوا توش عذاب ازارو أشكن جونا رح تيكان بون تبا كوشتن ديني بريكن وكو داكواش يا عمار تبا عزادانو اعتراف يا كرديان بوهيكوالة ديني يا عمار خالد باريكان سال الله السلامك وعمر تبا ويكوالة جرزاليلي عذابه كسانق هر عذاب يعني ورا قرتو بلاهم درشونو بعزيمة وريان قدو رضا ورحمة خالد أوانش كوا دوشاري تعذيب أبونا ونا راحد أكران بيا غمر الله صل الله عليه كان أوان بوحبشة هم متنازلا سيرها كحجري هجرت بو ريا صلى الله عليه وسلم شو مدينة ومهاجروا أنصار ليك وابونا ولقالي كابونا وبونصرة ديني إسلام تنها لسر أم بس هیچ مرد از زندویا که جریب آزویا سایق نبود استرالینا که خواهد علازیاتر. لبلا اما پیام ریخواهی صلوات و السلام کوتکوکرناوی جیشو هیزوتوانا بو پاراستنی اوتوحیدا و کوت نلیدانی مشتق کان اوانی کوه برخلاصتی ام دینه آنکار. کو لم دو مقطعی کشیع با وث مكة حالة مدينة مدينه بما درك برا هل حركات مسلمان دسالاتي نبو قدرتي نبو لبره واستكردني لجاتونو الى بجاك تشناوي مشتكين وكافرين ابي صبر بقره بلامنابي بدن ابي صبر بقره لشي لو كان لي ان ببره لا بدر حق راسي كان بدر دعوت وحدی وی خواه پرستیچ که خواه گر آمریکر دو فرمیه تی فاصله بیم ات عمر تو به ام دینا اشکراکی جاگت سرمالش تیابشه سرمالتیابشه لپناه خواه آرها و کو صاحبانی کرویشتم و خواهی و کواینی که خواه پرستنی و امنیته و تو دسالات کو اکی تو مسلمانان برو چیه بی طبع نمیل وانی هندک خالق بغلتیه بجبله اما تو هتاو کاتا دانیشی مسلمانان كؤ ابنوا و ده صلات بهاكن او ك صلى الله عليه وسلم يعني او كاتخذان ان يشوا له الله هر كز دين خوي بخوي اشتيواني للاسلام لكم دينكم ولي دين او لا فاتي دي صلات ايا الا بوك كتاب ومجوس او انا تشيان لورجيدي او انا جزيه لورجيدي اگر هاتو مسلمان دبن اگر جزيه او انجلي انا دره كواته مسلي لدن برتي بریتیا لفظی لو فرزانی که خواهی تعلق شن نجی فرز کردو او ها بول شوی لدانی شی فرز کردو بالاملکاتی قدرت و دسلط و توانه بوشی بوکسانی که واجد جهتی دینی اسلامه کن لوانی بن و اگر یهود و نصره و مذیوشش لو کاته او به متن زان سر لبر آیا تمدنی کان لبار جهاد و قتال جهاد و قتال و باسی امان إلى أن جاء في السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة فاتحا وصارد مكة تحت سلطات الرسول صلى الله عليه وسلم. هتنصلي هشتمه جرب ختان زان. بيغمر صلى الله عليه وسلم زال أبو بصر مكة وفتح مكة كرت وسلطي بيغمر صلى الله عليه وسلم بجزيرة العرب. كاتك وفاتي كجزيرة العرب حمود الجير ده صلاة إسلامة والحمد لله. كاتبي غمر يخو دانيشتو صلى الله عليه وسلم. لما على كي يخو لما قبل ولاية دانيش نهتها تاني وجهناكين نخر. هستوى بدعيتوحيد يخو فلسطين كساني ياراني كوكرده كوا خاوني ايمان و عقيدة بن بو توحيده حتى سبيني دفاع لو عقيدة و بك نكوب بنوله سري او ابو بيغمر صلى الله عليه وسلم بخطان ازان كواناو مدينة ولا مدينة دولة دروز بو و جيش دروز بو ودوائش لكوطايا خواهي غور بركتي خصت جيش و غزوكان كان ابو سران سري جزيرة العرب هموي كوت نجير ده صلاة اسلام و وصارت وصارد مكة تحت وصالد مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك كسر هذه الأصنام التي حول الكعبة، يعني بغرمر خاصة عصب او كعبة أو أصنامنا أو بتانك لنا كعباء وخطان زان، كان كان وقال سيصطو، ها شخص بتيكابو حتى رسم في ابراهيم إبراهيم عليه السلام لما لناو وكعبات دروس كابو أفرمون أو أنيها ملابد على وغسل الصور التي في جوف في الكعبة. أو كعبيشور ولا وديوارا كاني أو رسماني ليكر دول وأرسلي التي حول مكة اللاد والعزة ومناد من الصحابة من كسرها ومنها صورها أولئي الصالحين من قومي نوح هروا هاكا ساني نات بو أو بتانيك وانانا لا تعزاو مناد بغمر صلى الله عليه واله وسلم صحابة كاني نات أو أو بتانا بشينا حتى الرسم تمسالي أو كسانك لقومي نوح يجبون أو أنيك باس من كدود يغوث يعوق وانتشر التوحيد الحمد لله يا أخو أبرز تبلاوة واندحر ولله الحمد والشرك بالتوازي هزيمته بدستنا سبحانه وتعالى وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله كسر صور هؤلاء الصالحين أما يا كلاجش بيشواش محمد كور عبد الله بل الله كسر صور هؤلاء الصالحين يعني تمثال رسمي أو صالحان يكوب يكشكان وذلك يوم فتح مكة وطهر الله بحرمه الشريف من هذه الأصنام وأخوي جور حرم الشريف خوي خاين كردوا اللو بتو لو رسم لو تمسالانا وامتد التوحيد من بعثته صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد القرون المفضلة كلها خالة من الشرك توحيد يخوى برستي لا لا لو يا بغمر نراء عليه الصلاة والسلام والعهد خلفاء الراشدين والعهد قرون مفضلة أو او أو سديانيك وخاوني علم توحيد يخوى برستي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 بنای اویکا بلع عبادت که کوتاه ها ورکردن بو پیا و شاکان بو پیا غم سال الله بو صحابه بو بو پیا و شاکان و تصاویف التشیع التشیع جبریتیلا شیع جریتی بنایی حب آلی بو علی بو حسن بو حسین بو ائم مكان کاوان نانوئن ائمی معصومین کا بنای قریب بخواهی تعالا لو شركيك اوان درستيان كرد دستي وعند ذلك حدث الشرك في الأمة بعبادة القبور والأضراحة وتقديس الأولياء والصالحين لو كانت تودس دستي بكرد لو أمتها قبر قبركانو ببرستني أو بياو تشاكانيك لناو قبركان وببرز لانانيا بتقديس قرتنيا بشيوازك قانيانك تحدق حد إخوة بارو تعالى لعبادات فنأغرين بخوا حتى أمرك ياجي وهذا الشرك موجود في الامه ولكن يقيض الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاه المخلصين ويد الله على ايديهم من, من اراد الله هدايته والله على تقدير رواه جلو على كوائ قام الحج أي خوي بكابهوي أو عبد صالحاني او عبد مخلصاني كتوحيد أذان بس الأكساني كوا شريك أم في أكردوي مشركين وخوي قاره هدايتي كسانك بلى سددتي أو أنا بوهدا هدايتهن ببوتوحيد ويخابرستي أما لهمو كاتو زمانك أخوي تعالى أو أمة تبي بجناك لو يكسانك بن حلقي دعوي توحيد بن دا إيه مشروع إيه مشروع كم لا خوي تعالى إما شو إما شو هم مسلمان لو يجئن لإما أبي ببنه حلقي لإامي يخابرستي وبيجئن بهم أو كسانك شريك بلن أو إما بما نوت إتر إيوش الحمد لله ناقررناها أو إما إقامة حج خماما لسأركر دن روشي قيامة هيج جور عزريك تاني لبردمي خويته علىها وامواجبك النسر شاني هاد يا شيخ للمسلمان باش حموشتك اوتو توحيد ايمان باش حموشتك اوتو غركا مبي ام دعوه ام هدايه خلق كتوحيد ايمان يقوا فرستي ابي دعوي وبكين حموشتك لبيناي اما يا خويا غرزو اسماء لبيناي اما ادرس كردوا حتى هايكل مقالين سرو سامان من جان الرحمن بقربان خوابه اليا خو تعقيده كاتو بزاني واقعيانا وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاء أن يتم بهذا الأمر شيخ فوزان فرمي بيويستا لسر هريش يقلق طابيان علم لسر اوكساني بانقوازي أكن بوديني خوة تعالى أبي الزرقين جيبا بأمر توحيد بخوا برستي وأن يجعل الدعوة للتوحيد والإنكار وانكار الشرك ودحض الشبهات من اول ویاتی دعوتیم. قبل لپش همش دکاتو چی بخیت لپش دامی خواد، لپش بردمی خواد. قبل او بخیت بردمی خواد که یکم ایش تیا، یکم ایشی تو بانگواس که باید خواب پرستی. قبل این کاری شرک بکی. نه هر با خواب پرستی. این تا برشکت این بازنما که قبلی با بری ایش میلشیم کل مشترکین. چون که هیچ امیه هیچ اور ناجیه. خیت علا نشانه ایمان و اسلامتی ایم ولكن يقول لك ان المسلمين يقولون ان لا يقولون ان الله لا ان المسلمين يقولون حمشتك المسلمين يقولون ان المسلمين يقولون ان المسلمين خوتت ان المسلمين شلون يبغى من علاقتي بصرف فلاش تو فلاش تو من علاقتي إيش بصرف كافرني و علاقتكم إيش بصرف تشينيو من يجي خامكم والله علاقت النبي مسلم لا مسلمان جارج نظر كان تحقيق والله لا نقي محمد الله تحقيق نقي البمسلمان اللي قال لهم إذنا خايف قراء ليد ورائع وشلون يشيد بجهنم بك خوتي بك باوك ابراهيم خايف قراء كلدي بقدوا بوم مكانوتي إما بارين إما لا إيو ببقاء مكانوتي إما بارين لا شبهات كان زلك زي على قير شونه بيعلاقين ردعنا أي بعمران إيش ينتيبو أي بعمران كاتك آتونا وخلقه كا رديش وبكانيان نا يعني هو بعمر بيوت صلى الله عليه وسلم كشء أمر زوج مانه درس كده عنو خوا هي تكاتبوا بخس أي خوانا كي بو خوانا بارستي ولا توحيد ربوبية في هي ولا توحيد أولياء إيمان فهذا هو الواجب هذه دعوة الرسل إن جاء جدار من لياك بأس الشجكين بلا برزة يعني تنها باخل كان جوا ولا دعوي إيمان يا دعويا شيخ محمد كوري عبد الله ابتنهاب لي ولا والله بس قبر أمرو تماشي واقعي أمرو كأكا كأكا ما بارستا هو يشاك ال جولة ليش تا كان بلا ملكاتك أمره تما شيء واقعي أمره وكين أبي أقول لك ياك ألمانيا دب بارستا ما شو رفع العلمانية كان ياك الدولة مدني دولة ياك تمردك كل دول الأخوان ما شو رفع لي أما شركي الشركة هم ويش امروز آوايای لگال آوانی بیششو هر عالم که هاتی بیششی که روزانه خوی بذار خسته چی بینی شرک با بیان کرده تا شرک لججزی که ل تنها ل نقطه کدوم نقطه کناره تو باز نیک به دوره بی تو بیطاهر آوان دیار شرک انواعی زوره آو شرک هر جوری بی هر کف ری هر شرک بی هر نفاق بی تو بی خالچی لعجله کیتو و آبی خالکانی که بدوايا آرون وكان رباني كيوكونا تشيكوى وجernogarenaوى هو موعد بجبل لسري تواتى بياجا داربي لردانوما لدراسك دمانا من هيد بول شرك ابي زور بفراوني تمشيكي زور بفراوني نبتا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها خاور مګره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شرک خاور مګره ابو قاسم چې جو پی موږ چې اگر هزار سال نه جوړ راجوش کې مدام لسره عمر بي پنه اگرین به خا په او شلکه به ابدي له جهنماسو دي پی د نوتره به روز قیامت خو امتحان د هر مشرقي به د امتحان د ذکا ابه هما قبلن تو شون علي لا لا لا لا لا لا لا دعاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فويهدين او بوخيدات ما هدايته هدايته هدايت؟ او ياساو رسائك خو بداني كاتم ياسا ياساو رسال لا هیچ كسك يقو اللهكين تنها الاخواي قورونبي هل ياساو رسائك اغير بيچواني بلغ الياساو رساكي خويت على بشيل كيزاني فهذا هو الواجب وهذه دعوه الرسل امواجب لسر شاني او كسانك پتانواه امروز زور بیزوری بانگواز کاران لاماستاکانو لاماستانی آینو لخالکانه که خواج زان باتو خریشی دعوان آیا پتانواه امین کرده با؟ اولویاتی اویشی خوان یکمین اینشی خوان امروز تماشاگرین ظه خلق ملایا و برایسته کی؟ امروز زور بیزوری شتگان حاتون تصریح قصد بعد صلات بگریند است حتی بعد صلات که با شریعتی خواج نرو با با خورا راسله والظلمة جمانيت يعني كحركة دخوياه كوا سلوتي أو متبهدرا أدري أما الظلمة إيش جمانيت لا يعني اقتصادي لا يعني لا لا يعني اجتماعي ما شابك حمي ظلمة حمي ظلمة حمي ظلمة أكره بلامتور إلى بيش أو بوقال ولا سببك إزاني شيء من ظلمة أنا أكره شو كخواي نا بيرستريه شو كخواي تبارك وتعالى نا تبارك وتعالى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 فهذا هو الواجب وهذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام لأن كل أمر يهون دون الشرك سيدك غير شركية حموضة غير شركية زور, زور, زور آسانة غير شرك شرك لهاميك ولا إن الشرك إلا ظلم عظيم فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى كشرك موجود بيه ها اشترى يعني وايا كسك بزلمة بوجاء کسی چیز بی شقق لزلام میگه. الان تو امشب لکه که جاری خود با او مشغول که شقق لزلام میگه. الان لکه که شغل او حلم میشه. تو بر او که ایکو جه او داد نخواهد خونی اوزلام. می‌تونیش تجور کل بیش دمی خود را دنبی. شرقلها میشته تجور تریک. اینجا شرقل وقت ما انواعی هست. لابوده که اولا و نخلص المسلمین از این العقاید الجاهلیه. آبیام مسلمانان لم شريك نبوحيه على الاقامه ولكنها ادعى جاهليه ومشتكه ايسلندا ها جاهليه بانه ينبغي ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ونبين لهم الحجه والبرهان ونبين لهم بالحجه والبرهان وبالجهاد في سبيل الله شيخ دوشتي باسكرت هر دوشت قال القران طريق طريقي ايما تشي بوغران كاري بلا برزكانو بليتي الا خستنا روي بالغان بو اوكساني كنازان بو اوكساني كوا اغان لو توحيدنيا ايغر اغان لبو ايغر الرازي ابن دو دار داركنو دحاله دروز ده بي. يعني او توبيه صلاتي هر او دا صلاتي او بالجهاد في سبيل الله ما يعني كباس الجهاد هر تعالى يعني كباس قتال وجهاد ان بوكي خليك شيدبن باسي نكر دو القران ای خوای گوره باسی اوی نکردو که حمو آنی سرانی شرکو کفرن آبی ل ناببرن بلهموکو باس ما کرد همون صلاته آبی خوای گورنی کردو با واجب ل سرت لکاتی چی بده صلات یا فرمی چی اتقلالها مستطاط تو آناتهای بیک تو بس دانیش نج بیادن با اگه داری او نقلی به امرو ساکین عن الحق زورن زور او مشکی ل که يعني ما مصاعيني لمزجوت كايا حوارك يا رسول الله بناء بخوا ما مصاعيني لمزجوت كايا تنهاء تنهاء بدأها بسطها كسيتيها كوا رازية بخان وقوشي بعلمانية وبدستوري ظلمة إنسان قال قسناك رز واحترامي وبدنا بره كاشي جينا سوا هو كي الشرك مزجوت ومال ودور وبر وهمو شو نكال من أقدر كيناها ونبين لهم بالحجة والبرهان وبالجهاد في سبيل الله إذا أمكن ذلك ها شغلتي إذا أمكن ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين كل بحسب استطاعتي ومقدري في كل مكان وزمان هكذا بجوي بجوري ت خوي بجوري تواناي خوي وبجوري تواناي خوي هم مو مكان وزمان يعني التوحيد كاتي بنيه زماني بنيه قدار بنها يعني أولا تقولي أمركاتي تباس لا إله إلا الله كن سبينكاتي ناس سبينكات كاتي ندوس بكاتي أمنية بتدريس الرملة قاليا بتدريس لإيمان و إسلام ناروي حمكاتكاتي توحيدا هيك كاتي لحظة يجني الجاني أما كاتي توحيد نبيا أجر اللحظة يقبو كاتي توحيد بقي كاتي توحيد يعني تو أول لحظة يبشرك بالبره وفناقلين بأخواته على غير بيرازي بها اذا كانت المسلمين يجب ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل حتى يكونوا من اجل علماء يكونوا من اجل ان يكونوا من يجب على يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل التوحيد يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل امرا خواهم اجگل کرد نبناي اسلام با گوراني و موسیقى و اختلاط و جن بداخوا بداخوا زور زور بداخوا تماشا جن ويلها لنا حزب اسلامي رك بر حلاستيقا لي پيغمبري خواه كنسل الله علیه و آله كه پيغمبري خواه علی الصلاه و فرمي هیچ قوميك سركوتن بدنه نه كه جن بن امرالنا خير پيغمبر راستي نكرد يه ما سران بين يه ما شبيه لقل بين کواعیشو، کواع خديجو، کواع امّو سلامو، کواع محبيبو، کواع دوزاينبکو، کواع باقي کاني تير لقلب پيغمبر اصل الله علّه سلام لنا و پيوانه دانشتن با كيف امر و نهايان كرد؟ کاش تو آب او، کاش سركر دعاتي الله علّه سلام؟ هب نبود اکنون عايشه ول دوي وفاتي پيغمبر الله علّه سلام كه ل ل ل شری جمله كبرداري كرد رو ايش؟ دوي اجريا اجريا ايود داوي لبردن كاملا خويتها. امر كساني چند كان ببالجا؟ تاك منا ايشه تسربدات ديش هيكت نبي املا انا بفراموشكن بآغا بن لي ائتماما باش تتر يليك على ائتماما باش تيدر كاش تاك شرعيبا فكيف اقروك و اورنا شرعيبا او يكباس ما كديستا ويبذل جهودهم فيها ولا يغطي اعينهم عن واقع الناس الواقعين في الشرك باتشا اخوان لننقين اللاستي او خلقه مشريك ككدون تناو شرك انا نزور كذا مخصاني بلا وسير بلا وشي بخلغغر لمشرك انا والله هكا سيب لا يا رسول الله مشريك انا والله هكا سيب يا عبد القادر مشريك جاب زاني يا زاني اگر بزاني اووا ولا وي قيامته ابدتي اجري جهنم بويا اگر مزاني اولا روجي قيامه خويته بارك تعالى تشليك امتحانك امتحاني اكتشون كمشركة لله اخوة اتباره تعالى يعني نزانين بشرك ناخوة براكان ويبذلوا جهودهم فيها ولا يغطوا عيونهم عن واقع الناس الواقعين في الشرك بزانة شغلك تتدار الشرك وعبادة الأضرحة واستلاء الخرافيين وطواغيت الصوفية على عقول الناس ناينان شي طواغيت اوانا طاغوت طاغوت هركس يبشق لجياني تودرك ابو غيري خاطاغوتا بزاني بيه دايكي بيه بيه بيه أو با اوكي بي داكي بي براو بي خوش كي بي سرك دبي جير كي د هر کس يبي بتوبله وره جيانت بو غير خواصرف كه امرت بي بكابو او طاغوطه بقصيب كي بخوا بشي كي هذا امر لا يجوز السكوت عليه نابتو بيدن بي لا يجوز السكوت عليه امر لنا كبي دك با شرتيل وشير وشرت فان كلاجل أو خلك يا مدام تبي صلاتي كذبتي نود وخير قرا فرمية كف وأيديكم لكانت كابد صلاتي مكة شكون كذي قرا تردوا الزبير بلام نبي نلاي مكة وما لا فرق عن زارا مكة أو إيش مكة بس ما لا نية بلا توحيد بلا أوكره وكل دعوة لا تتجه للنهي للنهي عنه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صالح أو دعوة غير مثمرة هر دعوية هربا نوازك أقر نهي لو شركة نكا أو دعويتها يا ناقصة كمنكرة يانباجنية يانهيج ثمريك ناقا يعني يجب ربو ميكي كما أنه يجب أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع إلا إذا كان مع الإقرار بتوحيد الألوهية وتحقيقي قولا وعملا واعتقادا جاء بيستبزان دي أو اعتراف كده دين بويك واخوي تعالى خوياه دينيا يدرس كده، أما كافي نية؟ أما أيك شكا؟ أما وتمان شوب هاي لا لدني ولا أمره يا، وأزلكه وتخو عزو عسماني درس كده أو بروداره، نخر بروادار أو نية برودار، أما أم جور برودار هيج استفاد يبتونا جيني توحيد يقوله لا جلا جريان وتحقيق شيء قولا وعملا واعتقادا او ايمانا كمانه أجر اعتقاد ونبه كبريتين قلب وعمل قلب. اغر قولي لسان دو قبل كبريتيل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعملنا كي بودينا بهش ويا استفاده بينا يعني تا اوربل لا إله الا الله قول استفاده بينا يعني ايمان دو بك تنها خادني دروس كده استفاده بينا يعني وان المشتكين الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مقررين بتوحيد الربوبيه هموت ان ازالا كمشرك كان زماني بيغمن انا ينال بمشرك وريابا او انا شاناكتر أو أنا حجي أنا كرت أو أنا روجي أنا, أنا كرت روجي عشورا أو أنا صدقي كرت خواش بتنهاش كرت خالص لو كاتها لو ساروني نيكشت يا غرانيه وناو شارو من وقع في الشرك وقع عليه. جان ولم ينفعوا به لما كانوا جاهدين لتوحيد الألوهية. أمروج أجرئه متماشين. ترجمة إبن أمرو. تو علي لا إله إلا الله نرجع كي ك كلا... لبرام بربو نواقضي أم لا إلى إلا الله هنا أو نيجو عبادتة هجس فادي مني شون حجك أي أوانه روجك أي أوانه صدقك أي أوانه دعاءك أي أوانه هجس تفادي في نبو لا كاتك الشرك أنا كذب توش أمره لهمان بهمان شيء أو عبادتنا أكي لمسقود بي لمال بي لهرشوين يكبي ها برام كوتت علمانيات كوتت دولي مدني ودور الأخوة ودور القرآن ودور شريعة الأخوة حميته الله شانه هجس تفادينا أهو شركي أمره إبراهيم، أهو شركي مساقفانا، أمره مساقفانا لين يا عبد الخادر، مساقفانا لين شيء، ها دولي مدني، مساقفانا لين يا سا، مساقفانا لين البرلمان، نيونا دهني قال، بشه أو قاله من من كم، مسلمان يا على ما او, أو كاتا تواه، أجرني ناري مشترك إن تواه، بس أجرني ناري واحد، ناري كسانى كن كواي خوات باريس النواة، أون ناري أتينيا، وانيا، شو نبي ناري خوات إبزاني، أبي زور ورد بني إما، كي تمسيلي إما ك، بس خوا، كي بس لو لو هم قام ياله ام يا ساكدان خوجل يا ساك غرترنيه الله الى قوم دينصر كشف <تشفي> شبهات يسر متنكي لدواء <تصفيق> <أم> مقطع <أرسله> الله إلى قوم ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا <أوبي> عليه الصلاة والسلام سر يَتَعَبَّدُونَ وَهَنَزَنَن أوان اخوان نفرست ويحجون حجاً نكر ويتصدقون خير خراط نكر ويذكرون الله كثيرا نا يخاشان زور زورا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله شركه كان شبو لانيوان خوانو لنيوان خويا خوان خوان هندق صالحين نكر دبوا بشي بين لبين خوان ولبين خوان. هو كار ب شفيء ب دواكار رأسا دوايا لا وكر جاب غلطة يكيب رادلان زوجاتي هكؤن ل لبيني بيدعو الشركة جينا كانوا أجد طبلي خوايا بو خاطري بيعو شا كان أما بيدعيا خواي قرأ نب دوا بكرة بو خاطري بيعو شا كان خوايا بو خاطري بيعو مرسال صلّم أما دواي ناكر يا أما شيرجنيا أجد دربنا خوايا شكل دواكيل لا خواكر دوا بو خاطري بيعو شا كان بو خاطري بيعو مرسال بو خاطري بيعو مرا أما شيرجنيا أما بدعيه. أما تواسوليكي بدعيها. لذا أجر بلأ يا رسول الله هاورن بوبكال لخواه والعياذ بالله والشركة. بلأ بياوة كان هاورن بوبكال لخواه أما الشركة. جابيا أما أم فربقين لبيني أم دعانيا. بلأي بلين بلأين أورن. خوال القرآن وطويتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء حسنا فادعو بها. وعي وطوى أجي وطوى وطويتوا لله. الأسماء الحسنى ما شد بوش يقبل هناك هنا وجوانا كاني خابيني تو كبيغ صلى الله عليه وسلم تويبوا أو بانكر دواء أو قرآني بوته هنا ولا بيش همومانه وخير تعالى أو يوتو يا حي يا قيوم برحمتك استغفري بياخمر وايتو صلى الله عليه وسلم نيوتو نيوتو خواي أبو خاتري آدم والنوح إبراهيم ومساوعي سا يك حديث ما بوبين أو يتابع. صحيح بيك حديث ما بوبين نيا همودا وكان بياخمر تجيبوا صلى الله وسلم ربنا ربنا ربنا اللهم اللهم اللهم او أوايم ما فكرت، كما تابي أقدر من وسيله شرع كان بكار بيني، دواكين الأخوة بينوجوان كان إخوة، دواكين الأخوة على ب ب بكسر شيء دعاء كسر شيء زندوي بتقوا بيرين دعاء ما ببكى، دواكين ل ل لأخوة على بوه ك أعمال صالحة كان من أخينا بيجي الشكاء ما لين خوايا خوايا أو أو نيجو روجو عبادتنا كإما أقرب تويا كين خوايا رحمة بيبكين أو هابو شيء بيك توسائل، أما شمولي جليلي خويها، بل إن هاوار كيتا غير إخوة تعالى أما الشركة جاء على أوايان كردوا بواساطة بواساطة لبين إخوان إخوان بواي مشرقون بي أمروش هر يواب كان نفس حالته يقولون نريد منهم التقرب إلى الله أها إما ما نقول الله إخوان الزيق بك ينوب هواي أوانوا ونريد شفاعتهم عنده إما أما نواي أوات كامان باب إخوة مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين أها إما أنهم بملائكة شبوا بع و صالح يعني أو أنا كسانك نبון بلن إما هيج بيون دي من بدئني خوا ونية. لا أو أنا كخواي جور النرجويتي لو اعتقاده. حتى اسمع آيات بازك كن كبران بعرش شبوه بعرش إيمانن بملائكة هو إيمانن ب ببيكامبراني بيشوهه بالكوب يا غمر إبراهيم لنا أنا هرحبوا وهرحبوا اعتزازهم يا وكردوه. هيك كسرنا النبوة تايستش كاعتزازنا قبل غمر إبراهيموا. كهذا يا غمر إبراهيم شنardi. أخوي قولة. كهذا أصلا كأوكي كهمين براي بأخوها يا يهود نصارى مشركين عرب. هيك شيء هيك اختلافين يا ليا يا غمر إبراهيم. ما واجننا. هم يانا إبراهيم كيه. عليه الصلاة والسلام. فبعث الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. إخواننا محمد ماني ناصر الله عليه وسلم بوديني يغمر إبراهيم نوكتة ولنايانا كإخوة فلسطين ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محب حق الله أم تقربة أم نوا أ أم جور اعتقاد أما تاي منده بأخوي تعالى و نابي بهشة تاي بدمنديكي نابي ملايكة كوا نابي يغمرلكوا نابي هجر كوا لا يصلح من شيء لغير الله نابي هج بغير يعني بتايبد ما نكره بغير خواه تعالى ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما ملائكه كشنيد نزق بهالخواك كجبريل كميكال كإسرائيل كحملة العرشة وهج بيا غم ملك وهج مرسلك جاليريا إشارةين بسيط إشارةين بدون نقطة مهم يا كم تباشا كان ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما النبي كد يعني نبي مرسلة يعني نبي شرسلة وهاي أنا طبعا النبي خوان أردوتي إيش ناردوتي قال لي يا غلطك ما بدرك هيك كانها صاله أم تعريفها توتها توت النومان قالن نبي شيء ورسول شيء قاله رسول أويك خوان أردوتي بشرع شيء طازه وأمر بيكردوبه تبلغه ونبي أويك خوات على أمر بيكردوبه تبلغه شو أمر بيكردوبه بياقمر هاي خوات أمر بيكردوبه تبلغه دينك أيها ها حمو بيا قمر أخويا جوا لأ أمري بيا كردون تبليغك هو مسؤول بالله أخواته أعلى كوا ت تعريف الراس تشي هو النبي والرسول الله النبي والرسول أويا رسول بو كساني كافرين يراؤن استر اللهن أول الرسول شيا بوشين يراؤ بو مسلمان يا بو كافرين بو مشتكي ها آدم نبي يا رسوله نبي بوشين يراؤه بو مسلمان ولكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى شرعي عليه وسلم يقولون ان الرسول صلى الله شرعي وسلم يقولون ان الرسول الرسول صلى الله عليه به يقولون ان الرسول واضحه مم. أما أما فرق بين نبي ورسوله هناك حزما كذي شارة بيه جاء أما هاك أما عبادته تبو ملائكة بيا نبي بيا رسول بيا تبو هرك سير بيا إلا بخوايا وإلا فاولان مشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له ها هو الخالق وحده ها هو الخالق آه قداري أو نقطة يا بابا مشرك خالق بدي خالق بديهنا بس خوايا هيك شريك شنيه لوايا وانهو لا يرزق الا هو ولا يحيي الا هو ولا يميت الا ايانزاني رزق هر او اياه كسك خايي يقولو دروسي بكهر او دروسي كردوزين دوكر دوتو حد بيني هر او كردويتي هذويكا ولا يدبر الامر الا هو بريو بردن كارو بارئ اام ارز اسمان هر خوي ايبا وان جميع السماوات ومن فيهن والارض السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفي وقاهي هم اسمان كانوا حچي اشتيايا حچي زي كان وحچي اشتيايا هرهمي عبيدي خوي غوران ولا جيت تصرفي خوي تعالى ولا جير لجير قهر خوي تعالى ولا تدن صلاتي خوي تعالى مشاكل عبيدك عبيد ابد معبد كوت من او كسيك کرد من معبد، آوکسیکا خوازلی لی کردوه. شردنی خواب پرسته، بس خوازلی لی کردوه. کس هی خوازلی لی نکرده. کس هی زلیل نبیل بر دستی خوایت عالیه. بکافر با مسلمانو. همی زلیله، همی عبیدی خوایت عالیه، بو معناه. یعنی، یعنی همی معبده، همی معبده، بس شردنی همی به، همی خواب پرسته. آو ابو اعتبار عالیه. هر همیان عبیدی خوایت عالیه جات صرفی خوایت عالیه. شیعه فرمی. أي أن مشركي العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الله وتم مشركين عرب كان أمانا كخواه على بيغمالي بنارد بن صلى الله عليه وآله وسلم خانه فرست ولم تنفعهم هذه العبادة بسيجي سفادي بيغانا وعبادتا نخير لما كانت مخلوطة بالشرك الأكبر لبرتشي لبرويك والشرك أكبر تيك الله بو ولا فرق بين أن يكون المشرك به مع الله سبحانه وصنما او عبد صالح او نبي مرسلا او ملك مقربا هج فرقينيا او كسيك توكدو تبشريك لغ الخوايا بتيك بيه يا عبد شي صالح بيه يا پیغمبري بي شي نرداو بيه يا خد ملائكي شي نزيك بيه الاخواوا امروا علينا يا علمان يد بيه يا دولي مدني يد بيه يا امريكا اوروبا بيه يا نفسكي خد بك جهاتي خوايا هيك حمي الهه لدني خاي تعالوا شريكت فيا كرد لك الخوايا بي. ولا أن يكون قصد المشتري أن معبوده ليس الشريك للايف في ملكه وأوجهني بله إن والله تو كا كا كا كا تجيت عالمانية لعقيدتك كا كتول عقيدتك بس هو برايب أخوائها باب راي بخوائها شو مسلم او كسي جارش كينو بالتعريف إسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله والله أوسي نقطية في إذنك هركس مسلمانية والله مسلمانية أبيتو خواة علاب يخوا باريس يخبر باريس بي وخواة علاب الناس يبوي إطاعي أو بكوي وسمع طاعب أو بكوي وخشة بريكة إلا حمش شرك مشتكيين. أجر بري نك شرك مشتكيين. هج نرجع عبادة كتوحيدة توبي قالوا نرجع كده. أقول والله كا كا. ها يا سائر من عبدكاني خوا أبو دستور يا أي هو الشريك نبيش الشركة، ولا يكون قصد المشرك أن معبوده ليس شريكا لله في ملكه، بل هو مجرد وسيلة إلى الله ومقرب إليه. جاء قدار بن أو أنك أمره لا أنا بس باسي عبد القادر جيلاني أكيا خد باسي يا عمر الله صلّم يا خد باسي هركسي. أخو من ناي برسن. أي شيء أكيا والله نذيك مقاطة ولا أخو. لأن هو النفس كان بوكانو في أتش كان ناي ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلف. فدل ذلك على أمرين. شاذلي عمل الدلالة ذكى لا سدودش. أمتى اشتكي زوجكين؟ يا كم أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا يعصم الدم والمال وينجى من عذاب الله. يعني ولا ينجى من عذاب الله. يعني يا كم توحيد الربوبية كتوإيمان دوابك خو عالم يدرس كردوا بديه نرى خالقة رازقة مدبر مالك أما هتشي نا كافيني أبو يتو إسلام بما مسلمان نابي. أماخواندنا بارزة، ما لدنا بارزة، أما العزاب يخوارز قارنهاكا، حتى توحيدي قلوا إيه نحكي تبع، بليت شون إيمانهم ياك، أخواك دنيا يدرس كردوه، أبي أواجه إيمانهم هبيك أبي هر أبو بارست، ملحموش تك ما. الأمر الثاني أن عبادة الله إذا خلاش يومنشيركي أفسدها فلا تصيح العبادة إلا مع الخلاص، أوياك عبادة بوخوا أجرشتيك للشيركي شو ناو يكسر بطال يكاتوا. لا يوجد عبادة رازنية و دروزنية و دانا مزرع إلا لقل الإخلاصة بها أو عبادته بطالة إشارة بو نقطة يقول همو جاري إشارتي بيهن أمره خلقانيك ما هيا لكاكا ويبكوية تشيرك وراس تشيركي كدو بز مشرق مياه أما خلطت الزور أما كي آياتي قوي وطوة؟ كي حديثي قوي وطوة؟ بقرر نبلاي علما بزان كي لا درباري أو موضوع هركاس بيوتوناو شيرك أو تقرآن ما نفرمي أفرمي قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستازيون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أخوة قرية كسب تكفيريانك حتى لدلشيونات داروك أبناي والله بس حديثي ركبو والله لسفركيه وخسما بدماتو والله لدلما نهتو بس يا رسول الله خاب في غماره لا سلم الله عليه وليه السلام لا إني أشرك تلا إحبطنا عمله خايف قرويتي ولقته شريك بك أي أو شريكه بس تو مش شقنيت ويوتوا لا إحبطنا عمله يعني كي ولو أشرك ولا حبط ما كانوا يعملون يعني كي حمو في غمارا بزق على جربيت وشريك بير خايف قراه حمو إيش كان بتالقاته حمو كسيجوايا جاء قال أجداري يبي شوذا فرمن شيخ محمد يكون عبد الوهاب فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا أجرت دليل دويل السراوة كواه أم كسانيب يا صلى الله عليه وسلم جنجيلة قاليانا شاة مانيا بمائهناء كخوايت بارو تعالى خالق ومالك مدبيريان بوه دويسكارو بريو باركارو باريان بوه رازب كان بو محيان بو مميتان بوه واتأوى نزيد ذكرته أو أن أمرينه ها فاقرأ قوله تعالى أم آياتنا بخير قل من يرزقكم من السماء والأرض أي بغمر توبيان بلاي يرزق رسقتاني على أسمان و للزبي أم من يملك السمع والأبصار كيف يجو تاوي إيوي بدستا أقر كارتان بكا كيف يجو تاوي جو تانياته أقر توكر بكا يستا كيف يريش بكا كيف من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت كي زندول مردو در دینه زندو لمردو در دینه قسم و چه من الحي و چه مردو لزندو درینه چه زندول مردو درینه الله ألن فقل أ فلا تتقون توشبيان بلا أ فلا تتقون سيد تتقون كم زين شمعنا جينه أ تتقون تقوى يعني شخوي تقوى بريتيلة إبادة كدين بخوابوي بيدله أو بكبيك أو ما كميك أو بلا بلا أو ما لا ملا يعني أ تخافون عقاب الله ان عبدتم غيره غير عقاب افلا تخافون الله ان عبدتم غيره اجر غير اخوات امرس لعقاب اخوانا وقوله هل وهى فرء قل لمن لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ومرساله عليك كم اجر ازانن اجر ازانن ام سيقولون لله أو أنا والله الله يا قل افلا تذكرون ایبو بیر نکنه و که اخواه تا اتوانی زندو تان کاته. و چطور آن برای ما زندو کردن نبود؟ اگر درمانیش اگلواش تانی که مشتیکی نی کردش لگال مشتیکی زمانی پش خوانه سهش تان ذقتیرین دجاتی که بود و توحیدی خواهی تعالی. یکمیان دجاتی قلویی تان کرد. دوهمیان دجاتی قرآن میپیچه مراکان. سههمیان ملتیبل برروانه بون اعتقاد بو، بيلو بروابو، كسي أنا أنا تزندوا كان حمي بس يشيمان بو كا، تقرير وإقرار لسه أمسة نقطة كابي كأبي خواب برستن. نك بروابنا وبيخواها وبيزن كخواها، حمي بروابنا بس نان أبرست بشي بخالصي بخالصي بس بخالصين بو بزان لله الدين الخالص والله أخواني بولينا قال أقول أخواني يجزا رب بارستي أو نقطةية دو نقطةية هم هم لأن أنا زیریا خواهی گرفت، آفرلا تذکرون، وو بیرنگانو، آخواه ک عرض آسمانی شی دروس کرد بیان، ناتوانی او زندوب کاتو، آهن آنو ناتوانه، یعنی آنو شتیوانیه چون او اسکا پرست کار زندوبه تاو، تو الان خوا دروس کرد، و شد دروس کردند، تو الان منی دروس کرد، دروس کردند گرانتیک، اگر گرانت بیه یا ذی زی... یا ذکر نو، زندو کردنو جاریش که هیچی نسرخو گرانتیه، بز گر وابه افی دروس تو اعتراف کی برود کی بدروس کردند، هچون مرواد قل مال رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. توب يا أم بليد كي؟ هلورد قاري كي عرش عظيم ها؟ عرش عظيم. يعني بران بعرش شيء لنا. كأنا لنسي سيقولون لله قل أ تتقون تتقول. هي خوايا. عرشي خوايا. ألين أسمانك كانوا زوي خوايا. ألين خايف البيان بالله افلا تتقون يعني افلا تخافون عقاب الله إن عبدتم غيره لا ترسن لعقاب اخوا كاجر غير اخوان پرست يعني عباده بوكر بيرويتا ليكر سمع وطاعه بوكر دستوري اواتان بدبروا دجايتي اخوان كرت خالص هنا حرام دستوري اصلنا بكيف اخوان كرجان عافيه جميعا بوش كسيجني ادز بينت رجان او ادز بينت رجان عقابيه اما حلالكني حرامني هي بيع عقلقاني قالن او انا والله اخوانين اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه حرام ه ه ه ه ه ه ه ه ه حلال ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هو هي اقول ب يقول ب يقول تر اوه, أوه شيخ وغير ذلك من الايات ايات منظوره قالته دليل بيني او كافرانه او مشركانه مال اخوان فلسطين بس شي كم شخصاً لا يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإذا طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا أقتود دليل الدليل. سر المشرك كان يعني دانيا أن أنابوي كإخوة وأني درس كل دوا يعني بتوحيد الربوبية وأنهم يشكون في توحيد الألوهية وعن الشريك أن في أكردلة توحيد الألوهية على إخوة فارستيا فإذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي يعرف بالحق من الباطل.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 وأتأوى ان ناعتراف أنا كرد كأخوي جورا دروسي كردون رصي أنا إياه بري وأبا تعالى أما أنا همي بخوي تعالى كرد بمانا كزين كاري الناس كبيان خواب كنا قال تعالى قل ما من السماء هذا الرزق الذي تأكلون منه چرس ثاني على اسمان كان زي الاورس أو اي واي خون وتشربون وتلبسون وتركبون ايخون وايخون او اي اي خون ولا كانوا او او هو كارانيك اما اي لا شحيوانات بيان بهن استوا على ثاني كوا استوا بكارياني هن بو من الذي جاء به هل جاءت به الاصنام يا اما بتكان هنان هنا؟ شان كان هنان اما بشرق هنايتي الاصنام جمادات وحجارة ام الاشجار الاصنام جمادات وحجاره ام الاشجار وام الاموات وام القبور والاضرحه كلها لا تأتي بارزاقكم هج شك لو ان رزقي ونايا فم يتفون بان اصنامهم لا تخلق ولا ترزق همش ان يترى كصنم كان نشد رزق كان الرزق جاء قال تعالى اما يملك السمع والابصار يعني السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات شو بيتية والبصر الذي تبصر به المرئيات بين بدراوكاني بابيني هذه العين التي يجعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك او بنينا او نوري بنينا شي لا تشوت دروستيك شي ايبتو اگر خوي دوره بيهن لنا يبرك چه هن توا هل خلق او احد غير الله غيري خوا أمي درز غيري فهل رأيتم أحدا من الخلق أوجد في أحد سمع إذا سلبه منه تقول كستان بنيوا لمخلوقات مخلوقات أجريش جو كربو بو جو نما أو أو سمع نما جوي بس جو يشكب وبأبنته وببستيته وهل يستطيع أحد أن يرد للأعمال بصر الذي ذهب عنه شو رأكانت بنيوا كشاعن بود رزكليت وببينش تباهي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على يجعلوا في عيني بصرة ما هم همو السرزة من كوبية وتشاويةكي بندراء ولا تشاويةكي كورا لا الأصنام ولا للطباء ولا الحذاغ من العلماء نبتا كانوا ندكتورا كانوا نهيج كسيكي زانا ودانا لزانايان فالمشيكون معترفون بأن أصنامهم لا تعمل أي شيء من ذلك أواني اعتراف يا كل أما كسناتواني أما بكاها ولكن مكاني لك ان الله أمبكى قال تعالى الله يقول إن ان الله سمعكم لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يأتيكم لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله كردن نتان بيست الله كردن نتان ان الله يقول لك يقول لك ان يعني يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك من إلهٌ غير الله يأتيكم به؟ كأتوانى غيري إخوة أو يوجد أحد؟ لا يوجد أحد؟ لا يوجد أحد يجيب عن هذا السؤال؟ ولا أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر؟ من تعلم كسيجني بل؟ إلا هل أبيء ولا أحد يستطيع غير الله الله والبصر؟ غير باش ام اشانك اخويك دوالا اخوي ويدرس كردو بخروي كردو غصيان ده بحث اخوي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي شيخ هذا من العجائب تصير يا متك زر عجيبه يخرج الحي من الميت الزندوله مردوده رينه يخرج من الحبه ها دنك جنمك ويخرج من الكافر كابراء كافر مسلمان بيه كافر مردوه مسلمان زندوه ويخرج الميت من الحي مردوش لزندو درهنا چون يخرج الكافر من المؤمن كما شاكي كابراء المؤمن مرتد بيه كافر ألو زندو مردوش هنا ويخرج البيضة من الطائر أو ألو رزندوه چيلة درهت هل كي مردو الذي يقدر على هذا هو الله أو تنهى أو تناخوايا أو واتوانه أو سبحانه وتعالى وما يدبر الأمر شيء شو كان هذا عموم يعني كل الأمور من الموت والحياة أما همشت كان قريتو مردن والمرض والصحة نخوشي تندروس تيو ليش ساغي والكفر والإيمان والغنى والفقر كافر بونو إيمانهنانو دولة مانيو فقيريو شو روجو والعز والذل والملك حموي يعطي ذلك من يشاء أياب هركسي ملك بابا herkese ايا وياخذه مما يشاء لا شيء بسنه ولا سنه كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات شيء ام قرار كاديا نبروابه شيء اليسرني حملي لقدر خائن نساء وخيك فسيقولون الله او انجلن الله فقال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقل افلا تتقون وكنت ما افلا تتقون يعني شيء يعني يقول عقاب إخوان ناترسن أجر إيو غيري خواتان بارست أي بو بقصيناكن كواتا ما دام أنكم معترفون أن هذه الأمور بيد الله ألين بدأ صخاوي اعترافكن وأن أصنامكم لا تفعل شيئا منها أفلا تتكون الله وتوحدون وتفردونه بالعبادة جاء أمريكا شرق باسيك لجل قبر بارستان أمر شرق باسيك لجل قبر قبر بارستان إما بو ألمانيا ألين آوانه تان کالن برروامان بخواهی ولو بني فاقيش با اما پيتنام بلين آيا ايوه كبروتي آن يا خواه ايوه دروس كردوه پيتن ويا خواه ايوه بهوان تبل جيهل را هشت و با خود دستور دانان و يا سادانان پيتن ويا لخوانات ارسن ايواتن عراو بوشونگاني خود آن زالكن بسر عالمه كامروش تجلن دوست بيلي پرشي مانو سه بيش تيجي آلان چهس اگر این سیر یا ساکی خوانه هزار و چور ساله هر اویو نشگور را و هموکاتو زمانی کنه بلا هم حتی از اجلس دستوری اغره نکاتون بشه وَلَوْ كان من عندي غير الله لوجدوا لو في اختلافا كثيره بخوال غير اخوا وباب مُعَدَّلَ لان يكتليها او بشرة هج لا شينا او ايبل غير يا ساي خارج دروعك دروك كذا بمفتريه مسرفه او اهل افساد زياتر بخشی خواب کن. اگرشتان ای اختلاف و دوباره چی و درجاتی و کشتن و برین و همش تگانیتیار روبه بخشی خواب مگر میبرند دستور بخوادند دانه. لیانکم اگر تتقوا الله فاعن الله عزیب کم. بزن اگر خو اخوانه ترسان باید شنی بکون خوا عزاب دانه. لیانو اقامه عليكم الحج خوا یکون حجي بسرتان وهنا وقرآن السنة وقرآن بيغمرين أردو صلى الله عليه وسلم قرآن بيغمر بلغية هشتان بون ماوتوا لبردمي خوايا إيه واعتزار بك وقطع منكم المعذرة فلم يبق إلا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به ما دام حقك أزان إشي بيناكن كواتزانيني حق بزنيا أبي إيش إشي بيبكي فذلكم الله ربكم الحق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 بناري أولياء أمورو، ماليكو سرك الدور، رئيسو، مشرعو، دستور دانرو، حاكمو، ضلالة. غير يا يقبهم ظلالة غيري يا سي أبي خا فرميتي فماذا بعد الحق إلا الظلالة آية دستوري غيري أخوان حق يا ظلالة حق يا ظلالة بما ظلال ظلالة كواتا فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون فأنا تصرفون يعني شي براكم أخوان قورين كلمات لدواي أم آياتان أبوه أو هابوا الشيء وبعزة كافر تسحرون، تصرفون تأفكون أما أنا يعني يعني شون يورطان بي ورجل دري لعبادتي خواب وعبادتي غير خواب أو بر متاهي بعقلاتها ها يعني تصرفون عن عبادتي لعبادتي ما سوى بقسي و أخويا سأ هاب صراحة بليبريكا كورخويا سيد أنا وكورانة بقصي كي يا بقصي أو بشرانك كي يا سان تو جمله اولا بخسی خواننکم بخسی خواننکم خیلی گرپیدله باشه تو چون چون لذتیم حقیق خواننده توی توشی آوازلاله بودی تو چون رودک به آوازلاله چون هل خلتن رای شکل هایی درآیت وسحرون چون هل خلتن عقل دلیسند رای و عقل کرای و کفران قومه فاطاعه قومه کی به عقل کرد آنی شونی تبين لكم أن العبادة حق لله تعالى، وتعنّدروك عبادة حق إخويا، فلا معبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كذنابي ببرستريه، بحق تنها الله نبيل، فإن لم تعبدو فإن هذا ضلال. أجرأونا برستن، وقولتم برستم تنها بريطانيا تنها تنها بلي بزنيج الروج عبادته طاو، وقول عبادته كانت أن بخوتها نبض لها كان خوتها نبومز جو علاقي شاري عدنا علاقي يا سادنا بعلاقي. ولكن يجب نبي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فهذا من بعد الحق الذي هو التوحيد من الله هناك من ضلال الذي من الشرك، هناك من يكون هناك من ترنيه، عبادتك، هو من هذا الحق إذا تبين له. با مسلمان بترسي اقاداري خوي اقاداري خوي بالمشتانة وبا حغور بقريه اقال بيان بوبوي خصوصا في امر التوحيد والعقيدة يقبل الحق اذا تبين له ويخاف ان يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك بترسي له ويكا اقار ريب يا ورجل لا لو عبادة تقن او كاتتو شي بيتر هش تيش ليقوب الله اقريه وقوله تعالى قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون ألا أم آياتنا كباسي كذا هذه الآد من سورة المؤمنون. بشرح حكي على. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أيه بلاه. تبين بلاه. بلا الزمین وهتيك اجتياحه كيا. بين بلاه. أجر زان الجاب بنو بين بلاه سيقولون لله. ألا إن هي خواه. قل أفلا تذكرون وكباسي ما يعني شيء تذكرون. بو بيرناكن وكخواص بين الزندوت أنا كاتم. عشانه بردمي محاسبة أنا كا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ولا شيء بالقادر على اسماءنا كان شيء بدي هنا دروس كاريتي يا اسماءنا كان هي, هي عرشي عظيم شيء بالقادر على عرشي الكا جوله 3 مخلوقه سيقولون للألن. اخويا قل افلا تتقون ايب بخصيناكن ايب عبادتي بناكن ايب لا نرسن اجر عبادتي غير او تانكرت او عقاب ثاني قل من بيديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه بلا شيء همو ملكوتي هموشتكاني بدستك شيء خاوني همو بنورا كي بدستك اي وهو الها وهو يجير ولا يجار عليه يعني شيء يجير ولا يجار عليه يعني كسنيا كسنيا بشتاقا هنداوا الى هوقا هندي ولا جرى يعني هوي غرقا هندي هالكايا ابدا كايا غرقا هنندي هنندي هنندي هنندي هنندي هنندي هنندي هنندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي هندي يجاروا عليه اي أو كسي خوابي بانتقام لي بسنيب شتى بنا عندي هركسيك وأتوني بنا عندي قبولك ناتوني ولا يجاروا عليه يعني هركسي اللي داس خرابك بشتى بنا عندي هركسيك أو كسا حد شني بزنب وبتوانى أبي وب ب بقوة بنا توني برجله الله ج خوابك خايجورا أو عندي أو درهني تدره داره. كاتم جال تاني رابك من خايجورا فرمي شيء ففروا إلى الله أبي الله ولا خرابك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 بو ايوا بعقلك رين بو ايوا عقل تاع لي اسريتو بو ايوا صح تاع قريب بو ايوا اقل تاع صرف كرهو بو غيري خويه بروتا عقيدي بعث وتزيد بونه عقيدي عباده كدن بو خواه تنهى بو ايوا ولا سر امدو عقيده باكو ريكوبيكا اقل تاع هالاخلطتين اليوم اشنو سر عقيدي كثير بشرفرمي هذه ايات من سوره المؤمنون أم آياتنا لسورة مؤمنون بون مثل الآيات التي في سورة يونس وكواني بيشوك الحرمان على سورة يونس التي ساق المصنف ومثل غيرها من الآيات التي تقر أن المشركين يعترفون لله بربوبيته ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية زور زور ما نهي لم جور آياتنا لقرآن سر لبرقرآن همي أو هايا يعني داوي توحيد ألوهيتك أبوي كإقرار عن بيكا بتوحيدي شي ويشتغ أماني هنا يقول أها أخواني جانزاني أخواني دروس كارا بدي هنا نرى بلام أمان نبون بمسلمان أبي إلا بلي أبي أخواش ببارستين با وبقصيبكين وبيروي لك قال تعالى قل لمن الأرض لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما دامت الأرض فيها لله كيف تعبدون الأصناع مادام عرضوا هاتشي تياهي إخوايا ايوة شون بتكان أبرستن التي لا تملك شيئا وتعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها أشن او قبر مردوانك او, أو قبر أنا او أو كسانك تياه تيا لجاني برزخيان أو حياتي إخوايا لجاني هي بس حياتي الدنيا هي إيمان نية قانلا إيمان دا لك داوان لكن جاب ما بنوا أفلا تذكرون يعني أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها والمستحق المستحق للعبادة دون هذه الأصنام التي طبعا تذكرون علماء بل تفسيرك أو هكذا أنا هموش تفسيري يعني تنوعي بيوتري يعني دجائتي يكتري ماكا بو يادناك أناوك أخوة زندوتانكاتو بو يادناك أناوك مستحق عبادة يا ونيا بو يادناك أناوك أناب يشركي بقراربا وهذا إقامة للحجة عليهم بما يترفون به على ج... على ما جحدوا أما هم إقامة حجبوا أما بلقهنان أبو لسر أوان كأوان اعتراف يعني كردوه بوشتانا ك اعتراف يعني بشيء بتوحيد الربوبيا. أي على ما جحدوا جحدي شيء عن توحيد الالوهياد. فهم يعترفون بتوحيد ويجحدون أنا اعتراف عن كردو يك أخوا بروسكاري أو أنا على إن ذكر الله وحده ولكن لدينا من لا هي هي هي ذكر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي تنفيذ هي سر هي هي هي هي هي هي هي هي وحديث دين هي سرور ما به هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شوله بيه فلسرا وكان يكبن كاك شوله so'? بيه يقبان اي حريهك الراي لك شويه اي التفكير لك لك ربكم اللهم